الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لَهُمْ أعمالهم فهم يعمهون ولا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَلَسْتُ نَارًا سآتيكم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ القبر سَلَعَ لَكُمْ تَصْلَوْنَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُذِيرُكَ مِنْ فِي النَّارِ نُذِيرُكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْحَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وَأَلْقَى عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى فَلَمَّا رَآهَا وَلَا, ولا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء بدلا حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم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 كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ووَلِيَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطير وَأُوْتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير جنوده مِنَ الجن والإنس والطير فهم يوزع حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغالبين أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين